يا رفيق الدرب مني اذكر الفضل واهدي يا رفيق الدرب مني الفضل واهدي انها لحظات شكل وانتنان الراك مني انها لحظات شكل وانتنان مني يا ر... مددني اذكر الفضل ورزقي إنها لحظات شكر وامتنان لك مني انها لحظات شكر وامتنان لك مني كان كم حملت الهم معني عندما كلت يميني والا كما زرتني في امر دنيا يا واديني كم حملت الهم معني عندما كلت يميني والا كما زرتني في امر دنيا يا واديني انما يجنى الهدى من صحبه الخليل اميني إنما يجنى الهدى من صحبه للامين من يسر في الروض استنشق عبير الاسمين من يسر في الروض استنشق عبير الاسمين يا سميني يا رفيق الدابيني اذكر الفضل وثني. يا رفيق الدابيني اذكر الفضل واسني انها لحظات شكر وامتنان لك مني انها لحظات شكر وامتنان لك بمن صاحب واختار وليا وانا اخترتك فازددت رقيا ورقا يزن المرء بمن صاحبا واختار وليا وانا اخترتك فازددت رقيا ورقا انت لي السيفقى ابديا انت لنفهم من الاخلاص ابقى ابديا لما زين احمد ربي ان لي خلن وفيه لما زين ان لي خللا وفي, وفي يا خللا وفي يا يا رفيق الدرب اني اذكر الفضل واسني يا رفيق لحظات شكر وامتنان لك مني هلاوت وشكر وامتنان لك مني في قد